بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق, والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما النجم الساقر النجم الساقر إن كل نفس لما عليها حافل إن كل نفس لما عليها الإنسان خلق خلق مما إزافه لن يظهر الإنسان من خلق قلق مما إزافه يخرج بين الصلب والتراب. السراير، إنه على رجعه لقادر قادير، على رجعه إلى يوم تُغلى السراير، يوم تُغلى السراير، فما له. ولا ناصف. لا له من قوة ولا ناصف. والسماء ذات وجه. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع ذات الصدر. إنه لقول فصل، إنه لقول صص، وما هو في الهد، وما هو في الهد، إنهم يكيدون كيدا،, إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأكيد كيدا، فمهيل الكافرين أمهلهم ويدا، فمهيل الكافرين.